ذلك الخزي العظيم يحدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبهه بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحلمون ولئن سألتم لا يقول إنما كنا نخوض ولا قل أدى الله وآياته وردوا ليكونتم تستهزؤون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عصوا قائمة منكم نعذب قائمة نعذب قائمة لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسي الله فنسيهم نسي الله فنسيهم إن المنافقين هم